نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ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 هو الذي أنزل عليك الكتاب مِنْهُ آيات محكمات هن أم الكتاب، من متشابهات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ يَمَسُّونَ بِهَا مِنْ غَمٍّ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِأُومِ لا رَيْدَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لن تُغْنِيَ عنهم أَنْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُلَآءَ ذَائِكَ هُمْ وَقُودٌ نَارٌ كَذَبِئْنَ فِرْعَونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُل لَّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِأَسْلِمِهَا دُو قد كان لكم آية فئتين فِئَةٌ فئة فِي في سبيل الله وأخرى كَافِرَةٌ كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء فِي في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين, للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرا وأزواج مطهرة وربوآن من الله والله بصير بالعند الَّذين يَقُولونَ رَبَّنَا إِنَّنَا مَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ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 يُدْعَونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِمُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا إِيَابًا مَعْدُودَاتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وما عملت من سوء ان توجد لو ان بينها وبينهم ابدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد قل ان 119. تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 110. الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوح و وال ابراهيم عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سريع عليم اذ قالت امراه عمران ربي انني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى واني سميتها مريم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 يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقر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 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملاذئكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه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 وَرَسُولٌ إلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِن ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهِيَاتِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّرًا فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِ اللَّهِ واوبرئ الاكْمَه والابرص واحيل موتا باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لاايه لكم ان كنتم مؤمنين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 ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ثم نبتيه فنجعل لعنه الله على الكاذبين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا التنزيلات التوراة والإنجيل إلا من بعد أ تعقلون ها أنتم هذا أولئك حاجتهم في ما لكم به علم حاجتهم في ما لكم به علم فلما ت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 يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا ذا الكتاب لما الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجهن نهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم ان نكتا او يحازوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تامنه طالب يؤدي اليك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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, ثم جاءكم رسول مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِ وَلَتَوْنُصُرُنَّهِ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 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ طَوْعًا وَكَرَهَهُمْ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقُبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَانَ ذَائِكَ هُمُ الضَّالُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأرض ذَهَبًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَابًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَذَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنَّا تُحِبُّونَ وَمَا تنفقوا من شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بي عليم كُلُّ الطعام كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةِ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتَنَاهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ان اول بيت وضع للناس الذي بمكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات ما قال ابراهيم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 لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجه وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ذا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب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 وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَادَ ذَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جزاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 وريدت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من فلن يكفروه والله عليم بالمتقين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 كَمَثَلِ رِيحٍ ذَاتِ عاصِفٍ فِيهَا صِرَاصٌ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا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 ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا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 اذْهَمَّ الطَّرَائِقَ فَدَنِي مِنكُمْ أَن تَدْخُلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم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 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ اضْعَافًا مُضَاعَفًا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 وَجَنَّاتٌ مِن تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعبة للمتقين ولا تحزنوا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلىن ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ ين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 إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقادكم فترون قلبا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم, الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عاف الله عنهم إن الله غفور حليم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 وبئس المصير هم درجات عند الله والله كثير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا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 وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ أَنَّ مَاذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ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 هم للكفر أومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا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 يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِهُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالْرَسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّا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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان, حتى يأتينا بقربان تأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَا قَالَتَ الْتُمُوْهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَلَبُوكَ فَقَد كُلَّ بَرْسُلٍ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيْنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيْنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ لَّغَائِقَةُ الْمَوْتِ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 ولا تسمع من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمع من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبر وتتقوا فان ذلك من عزم الامور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 سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار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 ان الله سريع الحساب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله الحساب آي انها الذين امنوا يصبرون وصابرون ورابطون واتقوا الله لعلكم تفلحون الله